إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها, إذا ذكروا بها خروه إذا سجدوا وسبحوا, وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 وكانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون